وبين أنه سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار امتحان وابتلاء يبلو عباده فتظهر نتيجة هذا البلاء وهذا الامتحان في ذلك اليوم العظيم الذي يجمعهم الله عز وجل فيه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقد أرسل الله عز وجل نبيا كريما بلغ الرسالة وادى الأمانة وجعل الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وقد تواردت النصوص كثيرا جدا عن أمر الفتن واتضح من النصوص أنها تكثر وتتفاقم وتعظم في آخر الزمان ويظهر لها دعاه وتشتبه على كثير من الناس مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى جعل الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها وهذا يدل دلالة واضحة على أن أمر الفتن إنما يقع الناس فيه لاحد سببين إما جهل بأمر النصوص وإما هوى حمل على عناد النصوص والضرب بها عرض الحائط وإتيان أمور الفتن بأنواع من التأويلات الفارغة وذلك وقع قديما وحديثا وسبب شيئا عظيما من الإرباك وشيئا هائلا من البلايا التي أثرت أبلغ التأثير في أمة الإسلام وذلك ما بإذن الله عز وجل سنعرض له في هذه الكلمات التي هي إبراء للذمة وبيان لحقيقة الحال وليكون المؤمنون على بصيره من أمور الفتن في زمن قل فيه الصدق مع الله عز وجل والجهر بكلمة الحق وإظهار ما ينبغي أن يظهر في مثل هذه الأمور وذلك في ضوء اعلام عبث به العابثون وتسلطوا من خلاله على إضاعة الحقائق وعرض الأمور على خلاف ما يجب أن تعرض عليه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الوضع لا شك أنه وضع يجب على أهل العلم أن يزيلوه أو يخففوه قدر ما يستطيعون وأن يحرصوا أهم ما يحرصون على البيان وعلى الإبلاغ ثم إن الهدايه بيد الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهذا الموضوع الذي سنتولاه أحب أن أعرض له من خلال فقرات محددة اولى هذه الفقرات أن المقصود بهذه الكلمة بيان منهج أهل السنة في باب الفتن لا التعليق على الأخبار ولا ذكر تحليلات إخبارية إنما المراد ذكر المنهج الذي ينبغي أن نكون عليه في التعامل مع هذه الفتن وذلك أمر نحتاجه في جميع الأوقات وفي جميع المواضع وفي جميع المناسبات حينما تريد الفتن <تصفيق> أما الأخبار والأحوال فإنها تتغير وتتقلب فإذا كان عند المؤمن منهج واضح في التعامل, منهج واضح في التعامل مع الفتن فإنه حين تقع الفتنة في أي وقت أو في أي مكان يكون فيها على بصيرة وذلك ما أوجبه الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا ما ينبغي أن يبين للناس الأمر الثاني فيما يتعلق بمعنى الفتنة الفتنة في أصلها تعني الامتحان وكثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ولها معان أخرى. الأمر الثالث في أحوال الناس في الفتنة الناس في الفتن أنواع بحسب ما جعل الله لهم من العلم والتقى فمنهم المبعد بنفسه النائي عنها لا يشارك فيها بقول ولا بسيف لانها فتنه ومنهم المشترك فيها الواقع فيها ثم هؤلاء المشتركون انواع ليسوا على حال واحد من الاشتراك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما في الصحيحين تكون فتنه القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف له ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذه ورواه مسلم بلفظ تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجا او معاذا فليستعذ وروى ابو داود واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا احلاس بيوتكم اي الزموا بيوتكم والحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القصب شبه هذه للزومها ودوامها من هذا الحديث العظيم بهذه الالفاظ يتبين أن الناس في الفتنه بين نائم فيها وبين قاعد وبين قائم فيها قياما وبين ماش فيها مشيا وبين ساع يبذل فيها اكثر مما يبذله غيره ولهذا ترجم العلماء رحمهم الله على هذا الحديث بما يبين المراد منه فترجم أبو داود رحمه الله بقوله باب النهي عن السعي في الفتنة وترجم الآجري بقوله باب فضل القعود في الفتنة الأمر الرابع في صفات الفتنة في النصوص جاءت النصوص بوصف محدد للفتن منها عياذا بالله أنها تتفاقم وتزداد وتكثر وتعظم روى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن خلال هذا الحديث يتضح أن الفتن نسأل الله العافية تتفاقم حتى إن بعضها يرقق بعضا وذلك يعني أن الفتنة الأولى تكون كبيرة لكن يعقبها فتنة أعظم منها فترق الأولى مع أنها شديدة بالنسبة للثانية من صفات الفتن التي جاءت بها النصوص شدة اشتباهها وكونها مظلمة لا يتضح فيها وجه الصواب عند كثير من الناس رواه حذيفه رضي الله عنه في حديثه المشهور الذي أصله في الصحيح ورواه أحمد وابو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ومراحلها التي تمر بها قال قال في آخره فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفه وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع احدا منهم والجذل هو أصل الشجرة نقل صاحب عون المعبود في شرحه لأبي داود أن المراد بكون الفتية عمياء صماء أن تكون بحيث لا يرى منها مخرج عيانا بالله ولا يوجد دونها مستغاث أو أن يقع الناس الناس فيها على غرة من غير بصيرة فيعمون فيها ويصمون عن تامل الحق والسماع النصر من صفات الفتن التي وردت بها النصوص الوصف الثالث أن التعرض لها يوقع صاحبه في الورطة بالدخول فيها لهذا تقدم الحديث من استشرف لها استشرفته معناه أن من تطلع إلى الفتنة وتعرض لها وقع فيها كما ذكر صاحب النهاية في غريب الحديث الأمر الخامس إلى أي شيء أرشدتنا النصوص وأرشدان السلف الصالح رضي الله عنهم عند وقوع الفتن من فضل الله ومنته أن النصوص كما تأتي مبينه تغير الأحوال وشدة وخطب آخر الزمان فإن من فضل الله عز وجل ومن نعمته البالغة ومن رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان بينت النصوص المخارج الجليه الواضحة المبنية على العلم النافع لا على الهوى وعلى التخرص والبنون فأرشدتنا النصوص في أمر الفتن إلى أمور منها اولا الفرار من الفتن وعدم التعرض لها أو الاشتراك فيها في الحديث السابق أن الفتن من استشرف لها استشرفته وذلك يفيد التحذير من التعرض لها ويعني أيضا الفرار منها إذا كان استشرافك للفتنه وتعرضك لها يجعلك تقع فيها فإن البعد عنها طريق للسلامة منها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال والدجال كما في الحديث الصحيح هو أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ما خلق ما جعل الله منذ, منذ خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال يقول صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع بالدجال فلينأ عنه كما في المسلم فلينأ عنه أي فليبعد عنه لا تأثي اليه تبعد عنه وهكذا بقية الفتن وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا هو الشهر هذا الرجل لا همة له في الأغنام وليس مقصده التجاره بها لكنه صار يتبع شعف الجبال العالية ويتبع مواقع القطر والمطر لماذا؟ يفر بدينه من الفتن لأن دينه أعظم ما يملك أعظم من روحه التي بين جنبيه فيفر به من الفتن فهذا العلاج الأول العلاج الثاني كف اللسان عن الدخول في الفتن روا ابن أبي شيبة وابو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الفتنة اللسان فيها أشد من وقع السيف تأمل هذا الحديث العظيم اللسان فيها أشد من وقع السيف ولهذا ترجم ابن أبي شيبة على الحديث بقوله وعلى عدد من الأحاديث أيضا من كره الخروج في الفتنة وتعول منها وترجم أبو داود بقوله باب في كف اللسان وترجم ابن ماجة بقوله باب كف اللسان في الفتنة سبب الأمر بكف اللسان أن اللسان في أحيان كثيرة يثير الناس ويحرض بعضهم على بعض ويشجعهم على الوقوع في اشد انواع الولوج في الفتنه بدلا من أن يطفئها ويسعى في تخفيف نارها ويحرض اخوانه على تقوى الله يدخل فيها ويشجع وربما جعل في ذلك شعرا وربما جعل في ذلك مقالات دبجها ورفع بها صوته وحرض الناس عليها فأدى ذلك إلى دخول الناس في الفتنة وتشجيعهم على الولوج فيها ويتسبب هذا في سفك دماء كثيرة ويسأل هذا الذي تسبب وهو في أبعد موضع عن الفتنة عن دماء ما قتلها ما قتل أصحابها ما ازهق أرواحنا ولا أطلق رصاصا ولكنه بلسانه هذا كما في الحديث اللسان فيها أشد من وقع السيف لأنه يثيرها ويجعلها تتفاقم ويحرض الناس على الولوج فيها ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه راى خطباء الفتنه قال مر بقوم تقرض السنتهم وشفاههم قرضا عياذا بالله تقطيع نسأل الله العافية والسلام رأاهم لما اسري به عليه الصلاة والسلام مر بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم كلما قرضت عادت لأن هذا عذاب القبور نسأل الله العافية يستمر لو قرض لسان إنسان وقطع لنزف حتى يموت أما في القبور فالعذاب مستديم نسأل الله العافية والسلام إلا لمن رحمه الله ومنهم هؤلاء الخطبة الذين يخطبون في, الاخطبون في الفتن يحرضون الناس عليها قال مر بقوم تقرب ألسنتهم وشفاههم كلما قرضت عادت قال هؤلاء خطباء الفتنة نسأل الله العافيه والسلام مما أرشدت إليه النصوص أيضا كف اليد فإنك إذا أمرت أن تكف لسانك فكفك ليدك من باب أولى روى أحمد في المسند عن أهبان بن صيفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه يعني أوصاه إذا كانت فتنة بين المسلمين أن أتخذ سيفا من خشب وفي لفظ ستكون فتن وفرقة فإذا كان كذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب قال رضي الله عنه فقد وقعت الفتنة والفرقة وكسرت سيفي واتخذت سيفا من خشب وكان قد جعل سيفا من خشب عمدا تطبيقا لهذا الحديث ويعلم الجميع أن سيف الخشب لا يمكن أن يدخل به أحد في قتال لأن الناس معهم سيوف الحديد التي تفرق الهام وسيف الخشب ماذا يفعل المقصود أنه يتخذ سيفا من خشب أي حتى لا يدخل في القتال ولذا قال سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه كما في المسند لما اعتزل القتال الذي وقع بين المسلمين جاءه ابنه عامر في بعض الروايات أن عامرا قال يا أبتي الناس يختصمون في الملك وأنت اعراك الأعرابي في غنمك لأن سعدا أخذ بعض الأغنام وخرج بها وبدأ وخرج خارج المدينة فقال سعد رضي الله عنه أول ما راه أعوذ بالله من شر هذا الراكب لأنه تفرس في أنه سيحرضه على الدخول في الفتنة في لفظ المسند أنه قال في الفتنة تأمرني أن أكون راسا لا والله حتى أعطى سيفاً إذا ضربت به مؤمناً نبعاً وإن ضربت به كافرا قتله وهذا مستحيل يعني السيف لا يعرف الكافر من المسند يقول أنا لا أدخل بها إلا إذا وجد هذا السيف الذي إذا ضربت به المسلم صار خشبة لا تقتله، وإذا ضربت به الكافر صار حديدا كأصله يقتل ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الغني الخفي التقي لتقواه انتهى الحديث لتقواه اعتزل وخاف على نفسه من الدخول في الفتنة مما ارشدت إليه النصوص علاجا لأمر الفتنة عدم التعجل والتري والتروي والتثبت والتؤدى وعدم الطيش والاستعجال في أمر الفتنة فإن الإنسان لو أتاه أمر من أمور دنيا من بيع أو شراء لتروى ونظر إلى أحسن السلع ونظر إلى أحسن العروض. فكيف بأمر الفتن يستعجل ويطيش الإنسان فيها كما سيأتي فجاءت توجيهات السلف رضي الله تعالى عنهم بالتروي والتثبت وعدم الاستعجال. ولهذا روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون هنات وأمور مشبهات فعليك بالتؤده فتكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون راسا في الشر يعني عليك بالتؤذة الترفق والتأني لا تستعجل هذا لن يجعلك من الزعماء الرؤساء الذين يبرزون في الفتن يقول هذا خير لك أن تكون راسا أن تكون تابعا في الخير أحسن من أن تكون رأسا مميزا في الشر والفتن، ولهذا كان من تراجم ابن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن باب التثبت في الفتنة وروى البخاري في كتاب الفتن من صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن خلف ابن حوشب أنهم كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقديل مرادهم بالتمثل بهذه الأبيات أن النفوس في أول ما تلد الفتن تجد أنها شغوفة مستعجلة إلى الدخول فيها ولهذا يحرص الناس كثيرا على أمر الحرب والقتال والدخول في الفتنه وعدم البحث عن علاج أخف من هذا ولهذا شبهوه بأبيات امرئ القيس هذه الحرب أول ما تكون فتية يعني كالشابه الفتية التي يرغب فيها تسعى بزينتها لمن بكل جهول للجهال حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها يعني وراء الناس آثار هذه الفتنة وما خلفت من قتل وترويع وخوف ولت تلك الفتاة ولت عجوزا غير ذات حليب شنطه ينكر لونها وتغيرت مكروهه للشم والتقبيل ومن تروي السلف ونظرهم للعواقب والتؤده والتطبيق لما امروا به ما رواه البخاري في صحيحه قال خطب معاويه رضي الله تعالى عنه فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه يقصد بهذا الأمر أمر الخلافة فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حاضرا قال حبيب بن مسلمة فهل اجبته قال فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام يريد أن يقول إن في الصحابة من هو أحق بالأمر منك وأقربهم الذين أسلموا قبلك والدليل على إسلامهم قبلك أنهم اشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال واشتركت أنت وأباك قبل أن يهديكما الله عز وجل إلى الإسلام فمن أسلم متقدماً فله فضل كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضوا عنه فللسابقين مزية لا شك يقول فحللت حبوتي والحبوة عند العرب ثوب يعقده الواحد منهم على ساقيه حين ينصبها ويديره خلف ظهره بمنزلة اتكائك الآن على السارية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 وحبيب مسلمه حفظت وعصمت تأمل كلام ابن عمر كلام ابن عمر رضي الله عنه هذا الموقف من معاويه رضي الله عنه وارضاه واجل الله عز وجل ورفع مقداره في جنات النعيم انبغي ان يكون سببا للتكلم فيه لكن كانه كان في حال غضب فقال هذا الكلام فارد ابن عمر ان يرد عليه بان هناك من هو احق بالخلافه منك لكن خشي من الأمور الثلاثة وتأمل دقة السلف رضي الله تعالى عنه نظر ابن عمر للآتي خشي أن تكون هذه الكلمة سببا في فرقة الجمع إذ إن ابن عمر رضي الله عنهما من خيار الصحابة وإذا رد على معاوية رضي الله عنه فقد ينتصر له أناس ويقومون في ذلك الموضع الذي تكلم فيه والكلمة كما تقدم تفعل اللسان يفعل أعظم من وقع السيف فسكت خشية من تفرق الجماعة وخشية من أمر آخر يعقب هذا أن تسفك الدماء بسبب هذه الكلمة لأن ذلك قد يؤدي إلى فرقة يتبعها حرب وحمل للسلاح وخشية من أمر ثالث أن يحمل كلامه على غير ما أراك ولو رد على معاويه بهذا لكان رده عليه من باب واحد يقول تذكر أن في الصحابه من هو اولى منك ويقف عند هذا لكنه خشية أن المسألة تحمل على غير هذا وياتي من يقول معنى ذلك أن معاوية يطعن في خلافته مما قد يعزز الفتنه ويؤدي إلى الخروج عليه ومن تروي السلف وتؤدتهم وعدم عجلتهم وطيشهم في الفتن ما رواه ابن سعد أن مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى أتاه الحرورية وهم الخوارج يدعونه إلى رأيهم فقال على سبيل التعليم والتنبيه لهم يا هؤلاء إنه لو كانت لي نفسا تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى فإن كان الذي تقولون هدى يعني ورأيت عاقبته عند الله أتبعتها بالأخرى لأن هذا درب رضي الله عنه فازهق نفسه وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت نفس ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها يقول لا أدخل في هذا الأمر غير الواضح ولا شك أن أمر الحرورية واضح جدا عند مطرف رحمه الله وأنهم كما تواردت الأحاديث كلاب النار وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرض على قتلهم لكنه أراد أن يبين لهم أن إزهاق الأرواح والدخول في أمور يكون من آثارها سفك الدماء لا ينبغي أن يكون في الأمور المشتبهها وإنما يكون في الجهاد الواضح البين ولهذا روى ابن سعد في هذا الموضع أيضا عن مطرف رحمه الله أنه جاءه ناس يدعونه إلى قتال الحجاج بن يوسف والأمير الظالم المعروف وكانوا من أتباع ابن الأشعف الذي خرج على الحجاج فلما أكثروا عليه قال ارايتم هذا الذي تدعوني, تدعوني إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله قالوا لا قال فاني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه يقول أشد ما يكون خروج على الحجاج أحسن أحوال أن يكون جهادا في سبيل الله هل يمكن أن يكون أكثر من ذلك قالوا لا قال أنا لا أخاطر لا أخاطر لا خوفا على نفسي لكن لأن هذا السبيل وهو سبيل الخروج على الحجاج سبيل هلكة وأنتم تقولون إنه جهاد والجهاد هو فضل وفيه حسنات وأجور لكن لما تردد الأمر بين الجهاد وبين ضده وهو الخروج والهلكة فلن أدخل في هذا الباب رغبة في أن أصيب فضلا يمكن أن يكون بدلا من هذا الفضل هلك ولهذا قال رحمه الله أيضا لان أخذ بالثقة في القعود كذا في الفتنة فأنت على ثقة بأنك على صواب لان أخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس أو قال أطلب فضل الجهاد بالتغرير لأن الجهاد ما يكون بالتخرص والتوقعات إنما هو درب واضح في سبيل الله أما إذا اشتبه الأمر وكان احتمالا أن يكون خروجا لا أجلس ولا أدخل فيه أصل ولهذا روا ابن سعد أيضا أن مسلم بن يسار رحمه الله ومن خيار السلف أكرهه ابن الاشعث وأجبره على أن يخرج معه لكنه لما خرج معه جبرا لم يدخل في القتال ولكنه ذهب معهم فترة ولم يزهق نفسا ولم يرمي بسهم فقال متحدثا بما يرى أنه نعمة من نعم الله عليه قال لأبي قلابة أحمد إليك الله إني لم أطعن فيها برمح ولم أرمي فيها بسهم ولم أضرب فيها بسيف فقال له أبو قلابة يا أبا عبد الله فكيف بمن راك واقفا في الصف؟ فقال هذا أبو عبد الله واقف هذا الموقف فقال هذا أبو عبد الله وقف هذا الموقف لا وقفه إلا على حق فتقدم هذا, يعني هذا الذي راك فقاتل حتى قتل فبكى وبكى قال حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا يقول نعم أنا لم أدخل في القتال لكن يمكن أن هناك من اقتدى بي وقال هذا فقيد البلد دخل في هذا الموضوع وها هو الآن خارج معنا فذلك يدل على صحة القتال مع أنه لم يدخل في القتال لكنه خشي من أن يكون هناك من ائتسى به فقاتل بسبب أنه رأاه هذا مجمل يا اخوه ما يقال في هذا الموضوع على سبيل العجلة باستعراض للنصوص والنصوص كثيرة جدا لكني اثرت أن اذكر جملة منها فيها غنيا بإذن الله لمن أراد التبصر والبيان في هذا الأمر العظيم فتاتي الفقرة المتعلقة بنا نحن اليوم أين, أين نحن من هذا الهدي العظيم الذي تقدم في النصوص وفي كلام السلف رضي الله تعالى عنه نعود إلى ما قلنا في الفقرات السابقة اولا أحوال الناس في الفتنه تقدم أن الناس في الفتنة بين نائم فيها وقاعد فيها وقائم وماش وساعي ما حال الناس اليوم لا ريب أن كثيرين جدا يدخلون في الفتن وكثير منهم أيضا يثيرها إن بلسانه الذي تقدم أنه أشد من وقع السيف وهذا جلي بالذات في وسائل الإعلام التي صارت تحرض على الفتن كثيرا وتتسبب فيها وتحرص على نوع من التحريلات وعلى نوعية من الضيوف معينين يهيجون الناس ويثيرون بعضهم على بعض همتهم وغرضهم أن تشتعل هذه البلدان هذا هو مقصدهم والدليل على ذلك هذه الحماسة العظيمة فيهم والسعي الدؤوب لان تشتعل ولهذا لاحظ أنهم يريدون أن يعم هذا الأمر جميع البلاد يريدون أن تعم الفتنه الجميع ولا يبقى موضع الا وقد دخلته فامر اللسان أمر خطير والمشتركون فيه كثير بلا ريب ومن انواع الاشتراك في الفتنه في واقع اليوم الاشتراك بالفعل والمباشره والسعي الحثيث الذي بين عليه الصلاة والسلام أن الناس فيه على تلك المرات لهذا حق على كثيرين من الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه من استشرف لها استشرفته فتطلعوا لها واشتركوا فيها فوقعوا فيها ويلقون الله مفتونين يكتبون في القيامة في المفتونين والداخلين في الفتن ويلقون الله على هذا الحال نسأل الله العافية من أخطر ما في الموضوع على الإطلاق أن يشترك أحد من أهل العلم في تهييج الناس وتحريضهم وإصدار فتوى تشوش الناس على بعضهم وتحرضهم على سفك الدماء وتحرضهم على التدمير لأن الناس إذا رأوا هذا المقتدى به لفتيهم فإنهم يكونون على حال من الاطمئنان الشديد لأن ما هم فيه ما هو إلا نوع من أنواع الجهات وأنهم يتقربون إلى الله بهذا الذي هم فيه مفتونون ولهذا جاء في الحديث أن من أفتى بفتوى على غير بصيرة فالإثم على من أفتى فإذا افتيت انسانا بقتل إنسان فقتله فقد اشتركت في الإثم لأنك أنت الذي حرضت عليه ولهذا أمر التحريض والسعي في الفتن ظاهر جلي واضح كثير كثير من الناس يحرض على الفتنه ولذلك أحوال سنذكرها في الأخير بإذن الله عز وجل الأمر الثاني في واقع الناس اليوم هناك عدد غير قليل من الناس يحبون التغيير يحبون أن يغير الحال وأن يبدلوا الحال الموجود السائد إلى حال آخر ولهذا يتغنون كثيرا بالتغيير ويهتفون كثيرا مشجعين على التغيير لكنهم لا يتبصرون في ثلاثة أمور لا يكون التغيير مشروعا إلا بها فالتغيير إذا خلا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يكون مشروعا الأمر الأول هل الوسائل المستخدمة في التغيير شرعية أو لا الأمر الثاني هل الراية المرفوعة لإيجاد التغيير إسلامية أو جاهلية الأمر الثالث هل عواقب التغيير مأمونة هذه أمور ثلاثة أهل البصيرة والعلم والعقل لا يدخلون في أمر التغيير إلا من خلال تأملها، فإن سقط واحد منها، فالتغيير شر محض، ووعدها مرة اخرى نقول التغيير لا يكون مشروعا إلا إذا لاحظ من يريد التغيير امورا ثلاثه الأمر الأول، هل وسائل التغيير مشروع؟ الوسائل التي تستخدمها في تغييرك مشروع أو غير مشروع؟ الأمر الثاني، الرأي التي ترفعها. ليجتمع الناس حولها فيحدث التغيير هل هي راية إسلامية أو جاهلية الأمر الثالث إذا تأكدت من الأمرين معا هل تأملت في أمر العواقب للشروع في التغيير هل عواقب هذا التغيير مأمونة أو غير مأمونة نتأمل هذه الأمور الثلاثة مربوطة بالنصوص حتى نكون على بصيرة وعلى علم أيها الإخوة لا ان نكون منساقين من خلال العواطف فإن أمر العواطف سهل ميسور لكن أمر العلم المربوط بالنصوص هذا هو الذي يكون الانسان فيه إذا لقي الله بإذنه ومنته تعالى على حال من الثقة والسلامة الأمر الأول في وسائل التغيير التغيير أيها الاخوه ماذا يعني في الشرع؟ يعني باختصار شديد إنكار المنكر التغيير شرعا يعني تغيير المنكر والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك يعني أنك إذا أردت أن تغير فإنك تسلك المسلك الذي يجب أن يسلك في إنكار المنكر ولهذا جاء عن عليه الصلاه والسلام كما في ابن ماجه الحديث السابق في الصحيحين وفي ابن ماجه أخبر عليه الصلاة والسلام انه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم اعز وأمنع ولا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب منكرات ومعاصي. التغيير الشرعي يعني أن تنكر إما باليد؟ وإما باللسان وإما بالقلب على حسب ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم اذا فالتغيير الذي نسمعه كثيرا في وسائل الإعلام يعني إذا كان تغييرا حقا يعني إنكار المنكر وعلى هذا يجب أن يراعى في التغيير جميع ما يراعى في إنكار المنكر من الشروط نفسها والنظر في العواقب وأن يكون وفق درجات النهي عن المنكر الثلاث المعروف أما إذا استعملت وسائل للتغيير ليست مشروعه فهذا التغيير في نفسه منكر وإن كان صاحبه يريد أن يغير منكرا فلا يغير المنكر بمنكر المنكر لا يغير إلا بالأسلوب الشرعي ولهذا ذكر أهل العلم في شروط تغيير المنكر الا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه لأنه إذا أدى إلى منكر أشد منه فذلك يعني أن تغييره سيهاقمه ستتفاقم الأمور والمقصود بتغيير المنكر أن يزول أو يخف لا أن يزداد ويضطر فالحاصل أن أمر التغيير يجب أن يكون بالأسلوب الشرعي فإن غير بأسلوب غير شرعي فذلك التغيير منكر ولهذا روى الاجري ان الحسن البصري رحمه الله قيل له خرج خارجي بالخريبة وهي محله في البصره فقال رضي الله عنه المسكين راى منكرا فانكره فوقع فيما هو انكر منه هذا الخارجي راى منكرات فأتى إلى هذه المنكرات ليغيرها وربما كان قصده طيبا صالحا لكن لا بد أن يكون أن تكون وسيلة التغيير شرعيه وإلا فقد توجد نوايا طيبة ومقاصد صحيحة وسليمة لأناس يريدون أن يزيلوا هذا المنكر فيقال لا تزيلوه إلا بالاسلوب الشرعي ولهذا قال الحسن رحمه الله في هذا الخارجي مسكين وذلك يدل على ضعف عقل هذا الخارجي كما قال عليه الصلاه والسلام فيهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام رأى منكرا فانكره فوقع فيما هو انكر منه ثانيا أيها الأخوة راية التغيير التي ترفع ما هي هل هي إسلامية على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه وسلف الأمة أم هي راية جاهلية إذا كانت الرايه التي ترفع ليجتمع الناس عليها ليست رايه الإسلام فهي باختصار شديد رأي فهي باختصار شديد أيًا أي كانت هذه الدعوة وإلى شيء إلى أي شيء انسمت وإلى أي وجهة اعتذأ اصحابها لا تكون رايه إسلامية إلا في حال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف فإن كان الأمر على خلاف ذلك فهي جاهليه وإن رغم أمهم الله لا يريد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في كتاب الإمارة من قتل تحت راية عميه يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة أو للعصبة فليس من امتي هذه الرايه العميه وفي لفظ عياذا بالله فقتله جاهليه يعني انه اذا قتل فليس في سبيل الله وانما قتل قتله جاهليه نسال الله العافيه والسلام ما معنى الرايه العميه العميه كما في النهايه لابن الاثير من العماء وهي الضلاله كالقتال في العصبيه والاهواء واقع الفتن ما هو اليوم ايها الاخوه الرايات المرفوعة في كثير من الأحيان لا ذكر فيها للإسلام اصلا لا يذكر الإسلام نهائيا في رايات التغيير في كثير من الأحيان الأمر الآخر الأهداف المعلنة الخفيه الأهداف المعلنة التي يصرح بها كثير من, من يريدون التغيير لا تتحدث عن إقامة دين الله ولا عن إحقاق حق وفق شرع الله أو إبطال باطل أبطلته النصوص بل تركز في كثير من الأحيان على أمور دنيوية محضة وكأنها سبحان الله كأنها لم نخلق إلا للدنيا وكأن منكر الدين أمر يرمى به خلف الظهور وإنما ينظر إلى أمر المآكل والمشارب فقط أما أمر الدين وما يعصى الله عز وجل به ويجاهر ليلا ونهارا سرا وجهارا فهذا لا يحرك في كثير منهم ساكن ولهذا لا يتحدثون عنه لا في أهداف خفية بل والله في معلنة ماذا تريدون من التغيير استمع إلى ما يقولون في التغيير ولا أعمم لا شك اني لا أعمم ولد أنا ملازم لكلمة كثير من الأحيان وملازم لكلمة كثيرين من الناس حتى لا أعمم الكلام وعلى هذا فمن رفع مثل هذه الرايات فقد رفع راية جاهليه لا يجوز أن يدعو إليها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر فضلا عن أن يقاتل ويناضل ويجاهد في زعمه في سبيلها وها هنا أمر مهم جدا في التغيير في كثير من الأحيان يطالب الناس بتعيين فلان وتمليك فلان وأن يتولى زمام الأمور فلان ويزهقون أرواحهم ليكون هو الحاكم دون غيره واعلم أن هذا ليس مقصدا مشروعا أبدا لأن الواجب أن يطلب تحقيق أمر الله لا أن يكون الملك لفلان أو فلان إذا كان المقصود أن يزاح فلان ويأتي فلان فقط فلا شك أن هذا ليس في سبيل الله لأن الذي في سبيل الله قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن من, قاتل أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولنتأمل يا عباد الله هذا الحديث العظيم الصحيح الذي أتمنى أن ينشر في أمة الإسلام اليوم وأن يترجم لمن لا يعرف العربية حديث صحيح رواه النسائي وغيره رواه النسائي رحمه الله في تعظيم الدم من كتاب السنن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل يعني في القيامه يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك يعني لله في سبيل الله فيقول الله عز وجل فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول سبحانه وبحمده إنها ليست لفلان فيبوء بإثنه نسأل الله العافيه والسلام لأن من قاتل يكون الحاكم فلانا ولتكون العزة له فليست العزة إلا لله ولا يجوز أن يكون هذا هدفا بينما الأول قاتل قال لتكون العزة لك يعني قاتلت لتكون كلمتك هي العليا أما الثاني فقال لتكون العزة ولتكون الغلبة لفلان ولهذا روى النسائي هذا الحديث عن جندب بلفظ قتلته على ملك, على, على ملك فلان يعني حتى يكون فلان هو الذي يتولى قال جندب بعد ان روى الحديث فاتقها يعني اتقي أن تدخل في حرب تزهق نفسك أو نفس غيرك لأجل أن يكون فلان هو الحاكم. الأمر الثالث إذا تأكدت من الأمرين السابقين وصارت الرايه إسلامية وكان الغرض منها وجه الله عز وجل واستعملت الوسائل الشرعية للتغيير فلا بد من مراعاة أمر ثالث. هل عواقب التغيير مأمونة؟ تقدمت النقول عن السلف في التروي والتثبت في الفتن وأذكر بيانا لكون كثيرين لا يترون في الفتن ما يأتي حتى تعرف أن هناك من يدخل في الفتن ولا ينظر في عواقب التغيير أن كثيرين ممن يدخلون في الفتن إنما يدخلون فيها من باب ردة الفعل لإزالة الظلم بتبني مفاهيم متحررة وكأن الشاعلة وسط فيه فبعد أن يظلمهم الحاكم ويتسلط عليهم سجنا وتعذيبا وإزهاقا للارواح واخذا للمال وسفكا للدماء ينتقلون إلى طرف مقابل فيطالبون بحرية مطلقة لماذا؟ ليزول الظلم سبحان الله كان الشرع لا وسط فيه إما ظلم محض وإما فوضى الغرب لا يوجد وسط في الشرع تزال به الظلم وتنهى به البهيمية المسمى بالحرية فلهذا ترفع في كثير من الأحيان رايات الحرية المطلقة وأن المقصود أن يكون الجميع احرار في ماذا في كل شيء من الجميع بدون استثناء، والله ليس هذا من شرع الله لا في قليل ولا كثير بل الأمر في أمر التغيير يجب أن يكون على وفق الشرع لا بأن يفتح الباب على المسلمين ليكونوا كالهمل الهمج في الغرب وغيره الذين يعدون الفوضى في الأعراض والفوضى في الاعتقادات يعدونها حرية لا والله ليست هذه حرية وليس هذا أسلوبا يزيل الظلم وردة الفعل الحمقاء ليست هي الطريق لإزالة الباطل بل الباطل سواء صدر من حاكم أو من غيره له اسلوبه الشرعي لإزالته أو تخفيذه وليس الأسلوب الصحيح له أن نتجه وجهة مقابلة فنطلب لنزيل الظلم أن تفتح الأبواب على مصاريعها للفوضى هذا هو الأمر الأول الدال على عدم ترويع كثيرين وعدم نظرهم في هل عواقب التغيير مأمونة أم لا؟ العمر الثاني كثير من الناس يريدون التغيير نعم لكن لا يتفطنون في العواقب التي يمكن أن تنشأ لو انفلت الامن هناك أناس كثيرون لا يردعهم خوف من الله ولا يتقونه سبحانه وتعالى هم في غاية التربص والانتظار لأي انفلات أو فوضى ليهجموا سرقه وسفكا لدماء بينهم وبين أناس بينهم ثارات قديمة وبعض منهم يريد والعياذ بالله الأعراب والنساء فإذا انفلت الأمر انفتحت فتحت الأبواب الواسعة لهؤلاء المفسدين في الأرض لينهبوا وليقتلوا من شاءوا وليتعرضوا للمحارم فكثير ممن يطلب التغيير لا يريد هذا وليس لصا وليس زانيا مجرما لكنه يريد التغيير ولا يتفطن إلى أن هذا التغيير المتعجرف البعيد عن منهج الشرع يمكن أن يفتح لهؤلاء المفسدين الباب ثم إنه والعياذ بالله قد يفتح ولا يغلق هؤلاء المجرمون الذين لا يخشون الله قد ينطلقون ويسببون زعزعة حقيقية يعجز العقلاء لاحقا أن يردعوهم لأنهم أهل فوضى وأهل شهوات وانفتح لهم الباب فقد يعجز الناس عنه وفي بعض البلدان انفلت الأمن الآن من عشرين سنة وظل الوضع على ما هو عليه لا يستطيع كثير منهم أن تمر به ليالي متوالية قد نام فيها قرير العين بسبب تغيير هائج سريع أدى إلى انفلات الأمور وضياع الهيبة مما أدى إلى دخول هؤلاء المفسدين في أرض الله إلى المحارم وإلى الأموال وإلى الدماء والعدد كثر من يتشردون من بلدانهم بعد أن كانوا في بلدانهم آمنين مطمئنين تشردوا وصاروا في حال يرثالها. ولهذا كثيرون يتذكرون ما كانوا عليه قبل أن تدب الفتن فيهم فيقولون على ما أحلى الحال السابق الذي كنا فيه كنا في حال فيه منكرات وفيه بلايا لكن بعد أن حصلت الفرقة وحصلت الفوضى صرنا في حال أسوأ بكثير منه ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الاجري في الشريعة أنه قال ما تكرهون في الفرقة ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة ما تكرهون في الجماعة يعني من وقوع بعض المنكرات هو خير مما تتخيلون أنه سيكون لكم فوقعت فرقة من الأمور وهو الأمر الثالث الدال على عدم نظر كثيرين للعواقب أن كثيرين أيها الإخوة ممن يتحدثون لإذكاء الفتنة إنما يحملهم على التحدث أنهم بعيدون عن المكان الذي وقعت فيه الفتنة فهم غير متضررين بل يتفرجون من وراء الشاشات مئات الأنيال أو آلاف الأنيال يتفرجون على الناس وهم بعيدون هو بعيد وأسرته بعيدة وقرابته بعيدة فهو يذكي هذه النار وكأن لسان حاله يقول أنا غير متضرر ولهذا لو أن لأحدهم أسرة في تلك البلاد وسمع صوت عاقل يدعو إلى التؤدة والتأني لجزاه خيرا وقال هذا صوت العقل وهذا والله هو الحق ونحن ينبغي أن نكون إخوة وأن نكون متحابين هكذا يقول لأن النار ستصل إلى اهله أما إذا كان بعيدا فإنه يحرض ولا ينبغي للمسلمين أن يتعقلوا من هؤلاء الذين يطلون عليهم من شاشات بعيدة في أوروبا وأمريكا وفي غيرها يحرضونهم على الفوضى فنقول نحلف بالله غير حانثين لو أنهم في حمأة هذه الفتنة اصطلوا بنارها وقتل لهم من قتل وباتوا لا يستطيعون أن يهجعوا لالتمسوا أسباب السلامة والخلاص، لكنهم يتفرجون وليس في قلوبهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداع له سائر الجسد بالسهر والحمى لا يشعرون بهذا يتفرجون على إخوانهم قتلون وينفلتوا الأمن وهم يصفقون ويشجعون عليهم من الله ما يستحقون الأمر الرابع الذي يدل على عدم التبصر أن كثيرين لا ينتبهون إلى استغلال العدو المجرم الكافر للفتن وتحريكها داخل بلاد المسلمين اما لإضعاف الأمة ونشر الفوضى والرعب فيها أو ليتقدم عارضا مبدأه وكأنه ينتشلنا ويحل مشاكلنا ويسوق لمبدأه الضال ويقول عندي ما يخلصكم ويجمعكم ألا فخذوا مبادئي وعليكم بي ما بنيت عليه بلدي ابنوا بلادكم على مثل ما بنيت عليه بلاد الفوضى في اوروبا وفي غيرها تسلموا وتهدا احوالكم ويسمع لاصواتكم فيسوق مبادئه والناس من شده سعيهم في التخلص من الفوضى يرخون الاذان لمثل هذه الدعوات ويقولون لو أننا عملنا مثل ما عملوا لده لهدعت بلادنا مثل ما هدات بلادهم فيجد العدو المتربص فرصة ليسوق مبداه ولهذا لا يستبعد أبدا أن تكون بعض الفتن التي تقع في بلاد المسلمين وراءها اعداؤهم يريدون أن يقصروهم قسرا على هذه المبادئ وهذا يدل كما قلت وهو الرابع على عدم نظر كثيرين في العواقب الأمر الخامس جهلوا كثيرين مما يتحدثون في هذه الفتن بأبعادها وأساساتها فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة في مجالسهم وغيرها إنما يردد ما يسمعه ويراه من تحليلات وسائل الاعلام وليس على دراية لا شرعية ولا على دراية بالواقع الذي يتحدث عنه ومع ذلك يتبنى رأيا ويشجع جهة وهو في الحقيقة لا علم شرعي عنده ولا دراية دقيقة عنده بالأوضاع وماذا يمكن أن تصل بالناس في تلك البلاد الذين نساؤها أمهاته وأخواته وبناته لا بد أن يشعر بهذا ورجالها اباؤه وإخوانه وابناؤه إذا شعر بهذا لا يرخي أذنه لهؤلاء الذين يحرضون وتكون وسائل الإعلام هي التي تجعل الناس يتبنون هذه الاراء لأنها تستجلب كثيرين ممن راياتهم على أسوأ ما يكون من الرايات ودعواتهم على أسوأ ما يكون من الدعوات ثم يبدأون في طرح ما عندهم فيتبنى هذا كثير من الجهال الذين لا يعرفون هذه المسائل التي دخلوه الأمر السادس عدم رد الأمور إلى من أمر الله أن ترد إليه وهم من أهل العلم قال الله عز وجل في محكم القرآن فان اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وان الى امرئ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لو رد الامر الى اهل البصيره والعلم والى اهل الدرايه والبصر الشرعي الذين ينظرون النظره الشرعيه لا النظره العاطفيه ولا النظره العلمانيه والليبراليه أو النظر الحاقده المتربصه ينظرون إليها نظر من ينظر إلى إخوانه نظر المشفق الراحم لهم الذي كأنه في وسطهم وإن كان بينهم وبينهم آلاف الاميال أهل العلم هكذا إذا ردت إليهم الأمور علموها وبينوا حكم الله فيها لكن كثيرين لا يردونها إلى أهل العلم ويردونها كما قلت إلى وسائل الإعلام فيتبنون ما فيها من تحريض وتشجيع على الفساد وعلى الظلم وعلى انتهاك الأحكام الشرعية أنت إذا حرضت إنسانا على أخيه فقد اشتركت معه وقد تقدم أن اللسان يفعل أكثر من السيف فلنتق الله عز وجل ولنكن على بصيره وختاما أقول إن كثيرين اليوم يقررون كلاماً غير ما قررناه هنا عاطفه هائجة أو حقد دفين على شعوب معينة يتمنون لها أن تكون في موضع الفرجة في وسائل الإعلام وأن تكون من ضمن ما يدخل في ألبومات التصوير للغرب وغيره يضحكون بهم ويستخفون بهم ويقولون إنهم أمم فو أمة فوضوية نحن نعرف أن كثيرين لا يروق لهم هذا ولكن نقول إنما قررنا ما قررته النصوص ومضى عليه السلف الصالح الذين ذكرنا جزءا يسيرا قليلا من أقوالهم فمن رأى أن منهج السلف الصالح غير مناسب للسياسة او غيرها فما ذاك الا لفساد اعتقاده هو لا لان منهج السلف فيه إشكال، وانحرافه المنهجي هذا حين لا يرضى للحق هو مثل انحراف أهل البدع من الجهميه والمعتزله مثلا حينما يقرر منهج السلف في أسماء الله وصفه، وهو كغضب الرافضة حين يقرر منهجه أهل السنة فيما يتعلق بالصحابة وكغضب المتميعين من الليبراليين وغيرهم حين يعرضوا منهج الحق في الجهاد في سبيل الله وفي أمر الولاء والبراء ونحن ولله الحمد لا, لا نلتمس رضاهم كلهم ونسأل ربنا أن يجعلنا من يلتمس رضاه وحده وإن غضب كل أحد إلا أهل الحق فإن أهل الحق لا يغضبون أما من كان ينظر ماذا سيكون من آثار كلمة هذا لعلها تغضب وسيلة إعلامية أو تغضب أناس طائشين يحرضون على أن يكون النموذج الموجود معمما في جميع البلاد فلا أرضاهم الله عنا إلى قيام الساعه وجمعنا بهم تعالى ليحكم بيننا وهو خير الحاكمين إن هذا الأمر على خلاف منهج السلف الصالح رضي الله عنهم ليعلم ذلك كثير من الناس الذين تحملهم الغيرة وحب الخير وحب أن يفشو المعروف ويزول المنكر يعلم الله ذلك من سويداء قلوبهم. لكن علينا أن نكتفي بمجرد النيه الطيبة وعلينا أن نتعلم العلم الشرعي. سواء في أمر التقرير لمثل هذه المسائل أو غيرها من الأمور حتى نكون على بصيرة أما من كان غرضه أن يرضى عنه فلان أو فلان أو تلك الوسيلة فغرضه غرض دنيء وهو لا يقصد الله ولا الدار الآخرة والواجب عليه أن يحرص على إرضاء الله عز وجل فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والداهي الدهيا لا بسخط الناس ولكن بسخط الله عياذا بله نسأل الله بأسماءه وصفاته أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين ممن يستمعون الحق فيتبعونه ولا يقدمون عليه هوى ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجهنابه نسأله تعالى ان لا يجعله علينا ملتبسا فنضل ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقهم العود الحميدة الصادق له تبارك وتعالى وأن يجعل ما وقع لهم من هذه الكروب والمحن سببا في عودة رعيتهم ورعاتهم جميعا إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالواجب أن يتوب الرعاه والملوك والرؤساء توبة إلى الله صادقة والواجب أن يتوب الرعية والناس توبة إلى الله صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يكون الناس عنده باهون حال وأردع حال إذا بارزوه بالعصيان ولا يعبأ بهم سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح في البخاري يذهب الصالحون وتبقى حتالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله فإن الناس إذا لم يكتره بأمر الله فإن الله سبحانه لا يكتره بهم ولا يرفع لهم سبحانه وتعالى راية نسأل الله أن يجمعنا واخواننا المسلمين على الهدى ويحسن لنا العاقبة والخاتمه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد